فمن خاف من جَنَفًا أَوْ أو إثم فاصلح بينهم فاصلح بينهم فَلَا فلا إثم عليهم من الله رفيع رحيم الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات محجودا أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفينة فعدة من أيام مقرّب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 فمن شهد منكم الشهر فليصر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب